وما أنزلنا على قَوْمِهِ من بعده من جند مِنَ السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا على قومه من بعده من كانت الا صيحه واحده فاذا هم قامدون ان كانت الا صيحه واحده يا حسره على العباد يا حسره على العباد ما يأتيهم, ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يربعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم فَالْقُرُونُ إِنَّهُمْ إِلَيْهِ لَا وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَإِن كُلَّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 وقع عناد وفجرنا فيها من العدول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ليأكلون ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أفلا يشكرون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 تُقْوَى مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ النَّهَارُ نَسْلَخُ مِنْهُ اللَّيْلَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذالك تقdir العزيد العليم ذلك تقdir العزيد العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن يُدْرِكِ الْقَمَرَ وَلَّى اللَّيْلُ سَابِقُ نَهَارِ لَالشَّمْسِ يُمْلِئُ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَّى اللَّيْلُ سَابِقُ نَهَارِ